أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فرمي خواي قولنا ما بس لكي يكادا فرمي إيما أما بو تعظيمة بلا تعظيم يعني بقور دانان خوي <تصفيق> جوره عظيمه وهو العلي العظيم ما بس تي <تصفيق> تعظيمه نكوي جوره تنخويك بد ب درسك وتاديبك بو تكتاجي بنو او عاده تفربدن كتو دشي فيسار ما دكيت ولا ماي او ما مستاك سيدكي بو اوي فتنه اغلو بينه ددروسك فالنا ركيت شيء. هركس يقابب مفلح نابلس، سرك فراز وسركتو نابلد. بفضل إخوان طالب علم أويب ما أنا كلمة طالب علم بأخلاق وروشتة زور بارستلة وعادته. بلام هيا أنا لفيكنا دكات. دك دك ما لا انا اريد ان مالك لك ان اقول لك اوهم علماء لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك أهل علم لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول في ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول برسيار لما مستقر كباب القو ولا مدايه توا تو كتايب بنم ولا بابش مزن ما يتيش عند الله شيء اوج الله خلق هر يزاني برسيار لما مستقر او ين واي ود او ين واي ود كواتا دياره او ين رقله او ين رقله ما مصيف هر قاش لينيه تيجيشتي بو بركه ام عادت افرى بدا روشتي ناشيرنا وكاسيك اوصفه تي دابي اوصفته في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 نقدوا أي حد وعلامكه بلاو كيت بيك أو بيكيت ابن الجوزي لقى لقال ابن القيم الجوزي يكسر جواز البراك. ابن الجوزي هو ال بغدادي يشك. ابن القيم الجوزية أو الشامية خلتي سوريا او كسيجي تدبرها كانم. وإبن الجوزي لفش ابن القيم بوا. ابن القيم شيخ نسائي تيمية رح تيروح على بيه. أجر كسي كوتنا وشريك جوراء بل عم رسالة بمريوط وبنكها. هالرسالة بمريء إلى جهنم وبيسأل مصير فنا بخ. كتب بينا كربه. ما الفرق بين إنسان ينكر الجهاد وإنسان يقول لا يوجد جهاد في وقتنا هذا؟ الذي ينكر الجهاد كافر أو إنكاره للجهاد كافر أبرا فنا بخ. أو هو آيات بسي جهادك ده ك هو محدثة. تقول ولعم باورم بجهادنيه أو كافر ده بيت. الا مگر كسيت جاهل نخوند واري دور ل علم ودين قط نيبس فيه اغير القران حديث نبي الله ناو دولك لا ناو شاخك دا بجياني دا ما مساش عيني نيبس فيه نبي لي مثلا او كبسي بالله لازم جهاد شي بحر حظ ذكر بجهاد نكافر أي أو من مثلا فلاند كشتارو في من هو فعلا زور الشدقية إفساده نك جيهاد بكاول كارية خوان رياجية فيثناء جيرية زرردانة لمسلمان نك جيهاد بكتوب لك من باور بوجيهادين يوب جيهاد نازان او نابي بلا بلاها ها باوري بجيهادين او مهتم بودروس كردنا فنابي اخوة قورا الحمد لله وصلى الله وسلم الله الله <تصفيق> إن كنتم لا تعلمون